تفسير سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم وحانك بالله يا مقع الهي نحريسة قوذي ومدقار هانئد بن سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وحا ألاعيبو دنكه فوحا كسوغن سماواتك يدولك الله نواتك هذا فلسن له مُلك السماواتِ والأَضح وَوميت وَوهو على كل شيء ق وحَا لو سُنااد حككَ سواتك ييدرك سغ ووحن ل يوحندلَحوبنوكرى هو الأول والآخرِ والظاهر والبااط وهو بكل شيء عليه الله وَوكنه الر وَك دبين وَوك دااهرَ وَكَ سرة وَوك بعضضنكدعوج وَوحوبناء هوَّ الذي خلَقَ السماواتِ وَالْأَرض فيِي سَّة أي مثُم مسَْوعَ الأْرش علملَ ما يلج في الأرض يعلم ما يَلج فيِي الأرض وَما يخرج مِنْه وما ي ين... يزيل من السماء وما يحرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير الله وكان كوابور السماوات كيدلك لخمال Markasna arshiga kasara sa marray waxuuna og yahay waxa gali iya waxa kas soo bixi Ya waxa ukori Allah hu o yahay maalka ya xaalaadka sootkus sugantihiin amal falaysana la arka Laul ku wal وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهُ أَيَا اسْكَالَ خُوقُنْكَ سَمَدَ أَيَا ذُلْكَ حَقِيسَانَ لُؤِل لِنُمُورَهَا فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Ja hua għalimu, bide الله sudur Allah, hua kanha venka jamalin kajsidahgal ja wahalaabta minu billehi, warasulihi, uim, fikuumim, meġa فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ الله يرسول كيسا رميه وبحي قيب كميدا حوليه نوح والأيذن كدغ وكيله كوى الله رميه وإذن كميدا وحنا بحي وحيم ذن وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مَا حَدَّثَ ayat al-rumayl ladhihi yad ar Allena idin ballangade, haddad momin intihin. Huualledi unesil, uale abedi hi, ee, ee, ee, ee, ee, ee, الله بكم نرؤوا في الله وكان سدجيه ايات عد عد سوي يد نور كان يد انكبحيه الله وترى نحريس بدن وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم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 والله بما تعملون خبير محل ذهن وجدك لو وحو بحدين الله ونحا وسغنا دحلك ايرارك يا دولك ما سنقف وحبي هي مكفر شذ ذيك اور جي هذه كواسا كاجر وان كو الله وحو بلن وناك الله هو اجي عمل فليس الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سوره الحديد ومدنيه سغاليا لباتن ايدود اي ككوبان حيوانا سوره 70 سورة الحديد وحين عدين يسين والله سبحانه وتعالى مديه ان اشرفون لوينيه سببته ايسغا خلقك هيسيه وحول بن ماامولا وانا الها الري دن بين حكمك يا ودع عالم كنا مام هو سيره الله سبحانه وتعالى وحكرسون ماجر ما مر كان ايسغا اسكل حداد ان ادو اركن الله هيا اوو دي ك ورقبه دومدي سوكو كوي وانا كسر كي كي الله كسر ري خلق قيس ايها الاحبايه ذهو وخنلو قادنين حق اول الرمي هو لبلد دائمه يجدك الله وحلقو بحيو سببت و عرك يا دلك يا و الله هيا اسكله ندكن حولها وخا لو سيين اي وانا اغاد اغسدان حمانتنا اي حبيب كان صلى الله عليه وسلم وحو يردد وحايدين مشغولية وحبت سشو ابن آدم كوحو دي حولة هي عميات كلها دي حولة هاگا وحاد حنتوا دمائيسة تو اما عاد حلتو دو غيسو اما عاد صدق غيسة تو دهرمر ستمو وحي انتاس کسو حلوات كتا ددائيات نو لافين ها دواءها الحبه وانكدل حقا للرميه يا الرمية حنت يا جهاد كي عمل كون اكسن يعمل كون اكسن يا دونك يا هذا وصلى الله وصلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَكَمْ كَانَ اللَّهُ لَا مَهِينًا مَا هُوَ نَاکِسُ الْأَمْرِ كَاسُوا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 مشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم حسس ما لينت ادرك المؤمنين ترغ يا هوان بايق نورك ود يا ميدكتود وحانا لو ديه بشاره استمانتا وَجَنَوْا يَوْمَئِذٍ الدَّخَلَ وَبِئْسَ الْوِانَ كَارِثَةً نُّزُلًا وَلِبَثٍّ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ مَالٍ تَأْسُوَى مَالٍ تَأْسُوَى مَالٍ تَأْسُوَى مُنَافِقِينَ تُرَقِيَ هَوَيَنْ بَكُدِّهِ كُوَحَةً رُمَيَيَ نَسُّقَىٰ أَنْكَدُحُوا الْقَاذَنَّ وَحَانَ الْغُدِهِ كُنُّ أُخْدَ غَذَاشِينَ أَوْ نُورُ وَيْدِيسْتَ مَرْكَاسَ اللَّهِ يَلَا دَحْدَ وَذَا دَرْبِ حَقِّيسَ قُدَهَا نَحْرِيسْتَهِ حَقِّيسَ دِبَدَّنَ عَدِّبَاتِهِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وتربصتم. ولكن انكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور وحيودوا قوم مؤمنين تيغا كد히 ورميان ان مؤمنون ثلوا وحي ها كدي هاواد نal jirtay lakin wa had balaysen naftin xumaan wa la sugteen wa na shakideen wa han aydin ku kadi sayid diilabeena inta amarka alla idinka Ma olen ka oma, ma olen ka oma, ma olen ka oma, ma olen ka oma, ma midna. ka oma, ma olen ka oma, ma olen ka oma, ma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 ميا انسانو دوانن کوه حقرمه یا انه خشوع د قلوب تادو حسكه له حق سودغي او يسلميد نقنن کوه هرا كتاب کلسيي مدادو کو الله يحيي الارض بعد موتها قَدَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقَرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ <تصفيق> <تصفيق> رَجَا يَهْوَانكَ وَحَسَدَ قَيْسْتَ إِلهَاهُ مَا هُوَ نَأْسَنَ مَا هِيَ وَلَوْلَا اللَّهُ بِهِ وَلَوْلَا اللَّهُ بِهِ وَحِينَ لَيْهِ نَجْرٌ وَنَأْسَنَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ بيهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك Ike الجحيم Jahi الله يا رسول كي سرم يا كواس ورم بدنيال شهادتنا كوا سجالو بي بن يايات كانا كواسي وا اهل كنار جهنم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ايده وهان كا قادنا ان قيمها الى ده ان در الله وحلو بي يا ايلارخي دوونا مالينتا قيام يادالمؤمنين ترجيهو ان با وو نور هور سخودو لاغونا بيشارين وناك منافقون تنامالتاس وحايلا كلميروغ يا حمان وحايلا كعدسن مؤمنين تناي سوغا نوركنا واخ كسيان Qafkiisa balaw bayu xaqqa shakiyay oo yada diila beena shaytaanku ku kadiyay ila u kadinto. dhinto waxba u tarimaysa maalinta qiyaama xoolo isku furashay calaal ayadaa waxaan kala ka qaadanaynaa in aaysan hadboonayn qofka muuminka waqtuhu la dheerado qalbigu sana hilma mu xisda allay quraankiisay waxa sahboon in qofku allaha ku xidnaado oo uu san lamid noqon in gaalada qalbigoodu حقيقه نواكو الا يا رسول خيرن ما يا اني رن رمضان يا شهد حقك دنتين اسا غالده لجيهاد يا حق سنه دفاع يا وحو مدن اللهكتي شرف يا نور غالده يا كو حق بيني وهي مدن نار جهنم هذا بلا ليال وانا جا خير كان شقين ورد الرجال يا منافقين تن انا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وتحبه أجمعين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وَتَكَاثُرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ثم يكون حقاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال إنه لشاء الدنيا ذو تهيئا ريادا لنتهي يسخر حيني يا كلبت سيحول يا عرور الدنيا دو حيلا متحي روبيا بقلي بير ليدا سيدو وحسو ساري مركاس ناسب دل او داركي استغو جالوبة يو نغد بربر آخرنا وحاجر عذاب دران يدن بداف حقا اللا كايمان يرالي احان شو نلش الدنيا دنا وار كتسومي سابقو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 <تصفيق> و ترتم دم بدافك الا يا جنبل اركيد يا هبلر كسمدا يا دولكو كلي تاسولود ياري اخوال يا رسول كي سروميي ارين تاسونا وا فضلي الله قفكو ربا ايونا في الارض ولا في ان إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وحي مسيبا ودلك كدعا من نفتي نكد لعا إنتان لأبور كهر وحي كسق كتاب أرنتاسنا الله سبحانه وتعالى ويوفض الدعاية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور سيدنا نغمورجن وحيدن ذافغنا فرح فرح كبر كل شوحويدن سييو الله مجعل قفك ستويس لوينو فان بدن الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإنا الله هو الغني الحميد وانك وبخيل دت كنفر بخيل لموقف كي جسد لما هذي الله وضقتوا مل المهديو اللهم اكبر الله اكبر لا ايها الاحبا يا ذه وحن كا قادنا الى اخريا الدنيا الله ابو ريسغان اسكله هذا بويننا دونك عمل وان احسن لايمان سيان اخره اللي بان الدنيا دو معنى وينكم فردي وحين وحا انتاس الدنيا ده السيدار ان اي تاعيار يدلن تيد ايسان هبونين ان لغو كتسومه حبيبك انو صلى الله عليه وسلم وحو يرى الدنيا ده waxa كسوغا وحا كخيرون ميل اولا ده جنة ده نلشى الدنيا ده ماه وحا راحو لغو كتسومه اهين قوفك عقل ده لحنا وحا كن مال ماه كومان الدنيا ده كسوغا يحي اغسا حقات مستقبل آيرها وهان كلو كاادانين ان لو ديره وانا جالنا قدر كان لنا الرميه بخيل نمد اي اسلو و ان تن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين